موقع رياض القرآن يقدم, يقدم كل نسيء قط الموعود كل وإنما تُنفَى نَوْجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زَحْزَحَ كل نسي نائقة الموت وإنما سوف أجوركم يوم القيامة فمن سحزح عن الماء وأدخل الجنة فقد فات وما لحياس الدنيا إلا مساء